الإسلام تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتدركوا من ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هدأة ولكن حق القول مني لا أمل أن نجها النم ولكن حق القول أن نجها النم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن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 تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ردهم خوفه وطمعه مما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا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 رب آيات ربّه ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقعون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تقوم في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة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 كُلَّ يَوْمٍ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ مِنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ